قبل أن يضيع في همه وفي ضيقه وفي نكده فيكون ضحية إي والله ضحية لأي أمر عبد العزيز ضحية لأي أمر أبناؤنا وبناتنا ضحية لأي أمر ستسمعها يا الغالي ستسمعها اسمعها بقلبك لتغير الحال والواقع الذي نعيش فيه عبد العزيز كلمته والله يا أحبه لما انفتح جواله أرد علي والله ما سمعت منه حرف واحد والله ما سمعت من حرف واحد تدرون شي من عبد العزيز ما اسمع الا بكاء ما اسمع إلا نحيب عبد العزيز يخرج من اعماغ قلبه يبكي بكاء مرير واسمع صوت السيارة بسرعتها القصوى قلت للعبد العزيز اسهلك بالله اسهلك بالله وقف سيارتك اريده في الله اسهلك بالله وكررت عليه وقف سيارتك وقف سيارت عبد العزيز هذا صوت صفير السيارة لكن بكاءه يزيد ماذا اقول لعبد عبد العزيز أخذت أقول له اتق الله الانتحار ليس حل أخذت أطي من هذه الكلمات ومن هذه المواعب والله ما يزداد عبد العزيز إلا في بكاء وما تزداد حالته إلا سوء قلت في نفسي والله ما يلين قلبي ولا قلب عبد العزيز ولا قلب كل عاصي مذنب إلا كلام الله إلا القرآن لأن الله عز وجل يقول في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أخذت أقرأ على عبد العزيز هذه الآيات الذين آمنوا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله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 لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا ما <أنما> أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أخذت أقرأ على عبد العزيز هذه الآيات آية وأخرى آية الوآية والله يا أحبه ما هي إلا دقائق ما يقارب الربساء وأنا أرتل عليه كما تسمعون وإذا عبد العزيز يقول جواله ثواني وإذا عبد العزيز يرسل لي رسالة يقول لي الله يجزاك عني خير الجزاء الله يجزاك عني خير الجزاء اليوم الثاني عبد العزيز يدق علي قد سكن قلبه واطمأن فؤاده وارتاح جسده وتغيرت جوارحه يا أحبه ما أحتاج أنا وأنت إلا أن نغير قلوبنا ما نحتاج إلا أن نغير قلوبنا القلوب لا بد أن تنبغ بحب الله عز وجل فإذا تحرك القلب وحمل في ثناياه وفي حناياه حب الله عز وجل والخير والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عندها تغيرت أنفاسه وتغيرت حياته وتغيرت أموره عبد العزيز اليوم الثاني يدق عليه ويقول لي الله يجزاك عني خير الجزاء والله لو تأخر علي اتصالك شوي اني هممت بالانتهاء وكان انا خارج هذه الحياة الدنيا ما الذي غير حياة عبد العزيز والله ما غيرها الا كلام الله الا القرآن